بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله عزر الرسول الله انكسرت في وصف فان جمالكم لن يوصف جاءت قديما زراتكم من نوركم قد جمال الرحمن منها يوسف، والله لو جمال عباكر كلهم في وصف اغبان الله لن والله لو ما البحار بجمعه كان المداد الوصف احمد ما كفا والله لو طلب الزمان من البدايات للنهايات ظل يكتب ما كفا والله لو قبر النبي تفجرت انواره للمدر ولا والنفا تكفيه يكفيه لقيا يكفيه في السماوات العلا وبحضرة الرب, الرب الكريم تشرفه يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد من يخسفه اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله, الله, الله, الله اخوة اليمين والاسلام عود طيب مبارك لعيات الله فيه البينات يتلو علينا لكم العالم القرآني الإزاعي فضيلة القارئ الشيخ طاها النعماني على القارب اتحاد الازاع والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله كل كل المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع ل... انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانستوا لعلمون ترحمون. اول الله من الشيطان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 يزيد الله الذين اهتدوا دو والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا فَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَعُوْتَ إِنَّمَا دَعْوَةُ الطلع الغيب <تصفيق> اطلع الغيب أم اتخذ عند رحمان اللّه سَنَكْتُمُ ما يَقُولُونَ بُطُلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ ذا بِمَنْ دَوَّعَنَ رِزْقُهُمَا يَقُولُونَ تِلَا فَ الله الذين اهتدوا هدا والباكيات الصالحات خير عند ربك فوابا وخير أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَهُ تَيَنَّ مَالًا وَغْلَقًا طلع القيب امن انتخذ انت الرحمن عدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مده ونريثه ما وتخونون كون الاه الذي ان افضل يكون وهم ما كن لا البدا لم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم ازال فلا تعز <تصفيق> إنما نعرض لهم معا لا تجعل عليهم إنما أنا أطلب منك يوم أنا أشرب إلى أومار لقد إئتم شيئا إن تنتقال السماوات يتفطرنا منه الأرض وتخر الجبال هبا تَرَسَّلُ الْأَرْضُ, الأرض وَتَخَرُّ الْجِبَالُ أَفْضًا أَن دَعْوُ الرَّحْمَنِ He the honor. Oh, no. والروح <ترجمة writers> <تصفيق> لقد We're فَإِنَّمَا يَسَّرَهُ لَهُ بِالْبَالِ وَإِنَّمَا يَسَّرَهُ لَهُ بِالزَّالِ يَا لَيْتَ قَالِي الضمِ فَإِنَّمَا مَا يَسْأَلُونَ بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ رَبَّكَ الْمُتَّقِينَ ۖ بِهِ فكم اهلاك ما قضوا من قهر من هل تح ومنهم من احد او تسمع لهم بسم الله الرحمن الرحيم. الله. وكم أهلنا قبلهم من قوم. وكم أَلْتُ إِذْهُ بِهُمْ مِنْ, من أَعْدٍ أَوْ تَسْمَعُ أهل لَهُمْ مِرِبْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَمَا أَنْزَلْنَا تشف... بسم الله Mom! لغو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما وإن بدأوا بالقول فإنه يعلم السر وهل أتى حديث النموس لا با اهلی بیلی وَهَلْ أَتَاكَ عَدِيْثُ مُوسَى وَهَلْ أَتَاكَ عَدِيْثُ مُوسَى انا و فقال لا انكم قوم من منها ها في الطرس الهوهد على النار الوثاة سلام Alam والدنيا طواه واهل اوتك من مما ان ا مستم لما يا إن الصلاة <تصفيق> إن الساعة آتية أكاد فيها تجزى كل نفس بما تساع. أَكَادُ فِيهَا لَتُجْزَى كُلْ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصْدَرْنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا فَلَا يَصْدَرْنَكَ عَنْهَا أؤمن بها واتبع هواه اذهب إلى فرعون إنه قضى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني وهو قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخش زد بي كاين سلط حق كدير وا إنك كوره كدير ان ذكرى. وكذا خفلي من ويا الاسلام, ويا الاسلام ويا عشنا في رحاة التلاوة القرآنية المباركة. مباركة. تلاع علينا مم. لكم العلم القرآني الازعي. قبيلة القارئ النعماني القاري بالتحاد الازاع والتلفزيون العربي والعالم, والعالم الاسلامي كله. كل كل المقيم ومدينة الكاهرة. الازاع الجسالة مركة الاربائية ومع الفراشة الكبرى. والخدمة من دقيقة الممتازة. اذاب اولاد الحبي ابو بطل الشير. المقيمين بجنى ابو سير ثمنوت غربيه. شكر الله سعواتهم جميعا.